السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون إن الله عز وجل قد اختار عبادا مؤمنين لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصفاء منه جل في علاه ليصحب النبي الكريم في دعوته وفي نصرة دين الله عز وجل فكانوا رجالا قال الله عز وجل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فاختارهم رب العالمين لصحبة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنهم الصحابة الكرام خير الناس بعد الأنبياء الصفة الذين هم أكمل الناس علما أعظمهم علما أقلهم تكلفا أعمقهم فهما ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم تبوأوا مكانة عظيمة في فالصحابي وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فهو صحابي وإن تخلل هذا ردة على الأصح فكل من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأاه أو لم يره بعينيه كأن يكون أعمى فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فهو صحابي له شرف الصحبة وله هذه المنزلة العظيمة في دين الله عز وجل لقد أثنى ربنا عليهم في كتابه وأثنى نبينا عليهم في سنته وأجمع المسلمون على عدالتهم وعلى ثقتهم وعلى عظيم فضلهم ومنزلتهم في الإسلام يقول الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إن الله قد رضي عنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ويقول الله عز وجل أيضا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله, وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل أيضا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا دل ذلك على أن من سلك غير طريق الصحابة غير طريق الصحابة الكرام فإنه يضل عن سواء السبيل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 هم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فعلى كل مسلم ومسلمة أن يحذر من أن يسلك غير طريق الصحابة رضوان الله عليهم فلقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواء الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا مصيفة فانظر إلى عظيم مكانة الصحابي في الإسلام والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فخير الناس هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفضلهم على الإطلاق الخلفاء الراشدون فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا اختلاف كثير هذا الدواء فما هو الدواء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فالخلفاء الراشدون أربعة أبو بك الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان ابن عفان ثم علي ابن أبي طالب فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون السنة المتبعة بعد سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضلهم أفضل الخلفاء الراشدين هو أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة أول من آمن بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرجال أول من آمن أبو بكر صاحبه في الهجرة إلى المدينة إذ يقول الله عز وجل في كتابه الكريم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فربنا عز وجل جعله صاحبا لنبينا وأثبت له هذا الشرف العظيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أبو بكر الصديق الذي أنفق ماله في سبيل نصرة دين الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى دع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصداقة فقال عمر الآن اليوم أسبق أبا باكر أسبق أبا باكر كانوا يتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله بشطر ماله ثم جاء أبو باكر الصديق بماله كله بماله كله فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا تركت لأهلك يا أبا باكر فقال أبو باكر تركت لهم الله ورسوله أنفق جميع ماله في سبيل الله ثقة بربه ثقة بربه أن الله عز وجل يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ولذا كانا خير الصحابة على الإطلاق فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ولما كان قد دل رجليه في البئر وكان عنده أبو هريرة فجاء أبو بكر الصديق فاستأذن فقال يا رسول الله هذا أبو باكر يستأذن قال ائذن له وبشره بالجنة ائذن له وبشره بالجنة فدخل فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجليه أبو باكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس أحد أمن علي بماله ونفسه إلا أبو باكر الصديق وكان يقول عند موته عند مرض موته مروا الناس مروا أبا باكر فليصلي بالناس إنه أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة خير الصحابة رضوان الله عليهم تبوى هذه المنزلة العظيمة في الإسلام رضي الله عنه فكان إذا سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب الرجال إليك إلى قلبك يقول أبو باكر ثم إذا سئل من أحب النساء إليك يقول ابنته عائشة وإذا سئل يقول عائشة أحب الناس إلي وإذا سئل من الرجال قال أبوها هذا يدلك على عظيم منزلة أبي بكر الصديق في الإسلام أول من أسلم وهاجر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخاطر معاه وأنفق ماله فكل الأبواب تغلق إلا خلت أبا باكر فأبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتنع بعضهم عن إعطاء الزكاة بعد موت البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتنعوا عن إعطاء الزكاة فأمر أبو باكر الصديق بقتالهم فاعترض عمر كيف تقاتلهم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قال لا إله إلا الله منع مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام فقال أبو بكر الصديق إن الزكاة من حق الإسلام فوالله لو منعوني عقالا كانوا يأدونه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم عليه فما أن قال هذا حذى شرح الله صدر عمر لمقالته فقاتلوا مانع الزكاة وهكذا قاتل أبو باكر الصديق رضي الله عنه المرتدين وكانوا عددا يسيرا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه الصديق صديق هذه الأمة وهكذا عمر بن الخطاب الخليفة الراشن الذي أعز الله الإسلام بعد إسلامه وإسلام حمزة كان الصحابة بمكة يتسترون بدينهم ولا يقوىون على أن يجهروا بالإسلام حول الكعبة فما أن أسلم عمر ابن الخطاب حتى صدعوا بدينهم إنه عمر شديد في دينه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو رأىك الشيطان تسلك فجا يا عمر لسلك فجا غيره إن الشيطان ليفرق منك يا عمر كان الشيطان يخافه ويخشاه عمر يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن يكن في أمتي محدثين أي ملهمين فإنه عمر ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصرا له في الجنة قال لقد استحييت ذكرت غيرتك يا عمر فاستحييت فقال يا رسول الله أوى منك آغار؟ إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعز الله به الإسلام ووافق القرآن في مناسبات عدة عمر بن الخطاب الذي قتل شهيدا إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلوا أنفسهم رخيصة في الإسلام وهكذا بذلوا أموالهم وجاهدوا في الله حق جهاد عمر القائل لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة والقائل نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن بتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عمر بن الخطاب الذي دان له وهراقل الذي أعز الله به دينه ورفعت راية الإسلام خفاقة في بقاع الدنيا فكثرت الفتوحات وأقبل الناس في دين الله أفواج عمر الشديد في دينه الرخ بالهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم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 الذين ناصروا دين الله عز وجل وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم بعد ذا في فضائل عظيمة عثمان ابن عفان ذنورين زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقيا وأم, وام كلثوم عثمان الذي كان عظيم الحياة رضي الله عنه فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة جالس وحوله أصحابه فدخل عثمان وكان النبي صلى الله عليه وسلم حسرا على بعض فأخذه فغطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذه فلما ذكر في قال أولا أستحي من رجل تستحي من الملائكة الملائكة الذين يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تستحي من عثمان ابن عفان الذي كان شديد الحياة عثمان بن حفان الذي بايع عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضرب بيده على يده الأخرى وقال هذه لعثمان عثمان بن عفان الذي جهاز جيس العسرة عثمان بن عفان الذي أنفق وأقام بئر روما عثمان بن عفان الذي مات شهيدا قتله الخوارج حاصروا بيته حتى قتلوه رضي الله عنه وهو المبشر بالجنة إنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المكانة العظيمة في الإسلام بوأهم ربنا المنزل العظيم عثمان ابن عفان الذي هاجر رضي الله عنه الهجرة الأولى وكان من السابقين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه ولذا كان رضي الله عنه قد اختير بعد عمر رضي الله عنه بعد أن أسند أمر الولاية أمر الخلافة إلى الستة رضوان الله عليه فلم يكن أحد خيرا من رضي الله تعالى عنه ثم عليه ابن أبي طالب أبي تراب أبي الحسن وابن الحسن والحسين يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا يوحى إليك وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فكان هذا الرجل علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب الذي كان أول من أسلم من الشباب أسلم مبكرا رضي الله تعالى عنه والذي كان زوج فاطمة سيدة نساء أهل الجنة علي ابن أبي طالب الذي كان من مآثره ومن فضائله أن قاتل الخوارج رضوان الله عليه في النهروان حتى أبادهم وقضى عليهم رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب الذي كان رضي الله عنه محبته علامه ايمان وبغضه علامه نفاق ولذلك كان صحابه رضي صحابة رضوان الله عليهم يعلمون ذا ولقد قال في رضي الله عنه الرافضه الانجس فانله هؤلاء وجعلوه اله غلو كفره فالرافضة كفار الذين يدعون التشيع ومحبة أهل البيت وهم كذبة فجرة وهم أكذب الطوائف على الإطلاق غالوا فعالي فلم يحبوه محبة شرعية وإنما جعلوه إله وهكذا جعلوه أن أحق بالنبوة واتهموا جبريل عليه السلام بأنه خان الرسالة وأن الرسالة لعاله فانظر إلى كفر هؤلاء الأنجاس الذين نالوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونالوا من جبريل عليه السلام وقالوا إنه خان الرسالة وأن الرسالة هي لعلي فانظر إلى كفر هؤلاء الطائفة الحمقى فقالوا أن علي علي إلى كيف ذاك؟ قالوا إن علي وقفت له الشمس الشمس التي ليس لها الشمس التي تغدو وتروح تشرق وتغرب وقفت لعلي وقالت يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من بكل شيء عليم انظر إلى كفر هؤلاء الرافضة الرافضة الذين يقولون الذين يقولون في أبي باكر وعمر إنهما صنم قريش والجبت والطاغوت انظر إلى كفر هؤلاء كيف نالوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقولون إن الصحابة كلهم كفار إلا نزرا يسيرا ربنا يثني على صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واختارهم لصحبة نبيهم فهم يطعنون في ربنا عز وجل ويقدحون في جبريل عليه السلام ويطعنون في نبينا إذ يرضى بصحبة هم يعتقدون أنهم كفار فانظر إلى جرم هؤلاء فالصحابة رضوان الله عليهم ميزان ميزان للإيمان فحبهم علامة إيمان وبغضهم وسبهم علامة زندقة وكفران الصحابة رضوان الله عليهم لا يجوز لأحد أن يتنقصهم أو أن يسبهم أو أن يزدريهم أو أن يخوبوا فيما شجر بينهم فإنهم سياج في هذا الدين العظيم ولذلك قال سلفنا من طعن في الصحابة فهو زنديق, زنديق الذي يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كافر الذي يسبهم على العموم كافر ومن شك في كفره فهو كافر كيف يسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي عدناهم هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والذي أثنى عليهم هو الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاشر المسلمين الصحابة رضوان الله عليهم مآثرهم كثيرة المهاجرون الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركوا أوطانهم تركوا أموالهم عرضوا أنفسهم للمخاطر العظيمة جاعوا وتعروا من أجل دين الله عز وجل لا يستوي من, من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والسابقون الأولون من المهاجرين والعنصار والذين اتبعوهم بإحسان فاحذر يا عبد الله أن تكون قد اتبعتهم لكن ليس بإحسان فطريق الصحابة رضوان الله عليهم يجب أن يعتقد أن الصحابة سبيلهم سبيل النجات. طريقتهم طريقة النجات أما من غير وبدل فلقد استبدل بالذي هو أدنى بالذي فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير المهاجرون الأولون الذين أوذوا في الله عز وجل وفارقوا أوطانهم لهم المنزلة العظيمة في الإسلام وهكذا الأنصار الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن جاء من المهاجرين عرض الأنصار عليه شطر ماله وإن كانت له زوجة ثانية طلقها كي يتزوجها وآخ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المهاجرين والأنصار في أخوة عظيمة في أخوة عظيمة وكان الأنصار هم الأوس والخزرج بينهم معارك طاحنة وقتال دام السنين عددا الإسلام جمع بين قلوبهم وكانوا إخوانا وكانوا إخوانا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم فالله جمع قلوب العنصار والمهاجرين فكانوا إخوة وكان المهاجرين يجد آلاما من فراق مكة رضي الله تعالى عنه بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندها أن أخبره ورق ابن نوفل لما عرض عليه ما يجد فقال ورق ابن نوفل إنه الناموس الذي كان ينزل على موسى يا ليتني أكون فيها جذعا أي شابا صغير إذ يخرجك قومك فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوجعا أو مخرجيهم هل سأخرج من مكة هل سأخرج من بلدي فقال ورق ابن ما جاء نبيه بمثل ما جئت به إلا وقد عودي بلال يتقلب في المدينة ويقول وهو يجد حنينا إلى مكة ألا هل أبي تنة ليلة بوعد وحول إدخل وجليل وهكذا تألموا المهاجرون رضي الله عنه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل حبنا للمدينة أكبر من حبنا لمكة إنهم هاجروا وتركوا أوضانهم من أجل الإسلام كي يصل إليك صافيا نقيا وهكذا يصل إليك غير ملطخ بالبدع والمحدثات وهكذا عباد الله أصحاب بيعة الرضوان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وكان ألف من الصحابة رضوان الله عليهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وهكذا أصحاب بادر وأهل بادر وكانوا ثلاثمائة وبضع وسبعون رجلا مقاتلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال النبي لعمار ابن الخطاب وما يدريك, وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بادر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم انظر إلى المكانة العظيمة لأهل بادر الذين خرجوا على غير ميعاد ليقاتلوا أهل الكفر فأظهرهم الله وانتصروا نصرا عظيما وهكذا أيضا صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان ومن الذين كانوا معه في صلح الحديبية الذي هو الفتح العظيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا فكمذا صلح الحديبية مآثرهم عظيمة جليلة فهذا سعد ابن أبي وقاص يرمي بسان في المشركين ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله فكان أول من رمى بسهم في سبيل الله طلح ابن عبيد الله كذلك أيضا يصاب في يده وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد كثرت رباعيته وشجأ رأسه هكذا, هكذا كانت صحابة رضوان الله عليهم وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأبي ابن كعب يقول يا أبي إن الله عز وجل أمرني أن تقرأ علي ألم يكن ألم يكن تقرأ علي ألم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فقال يا رسول الله او قد سماني او قد سماني قال نعم فبكى ابي بن كعب انظر صحابي رضي الله عنه يسميه ربنا عز وجل وهو مستو على عرشه استواء يليق به في علوه اللائق به ابي ابن كعب وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخديجة إن الله يقرئك السلام يا خديجة ويبشرك ببيت في الجنة بيت بالجنة من قصب لا وصب فيه ولا صخاب فتأمل أيها المسلم لعظم منزلة هؤلاء أن الله عز وجل يقرئ أم المؤمنين السلام الله وهكذا أيضا لأبي بن كاع يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ علي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فانظر إلى عظيم منزلات صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأمل أيضا تأمل بلال رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته يقول فإني سمعت دفن عليك في الجنة فقال يا رسول الله أرجى عمل ليس لي عمل أرجى من أنني إذا أحدثت توضأت فصليت بوضوع ذات ركعتي كلما أحدث رضي الله عنه فانظر إلى عظيم منزلة هؤلاء رضي الله عنهم وهكذا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم المؤمنين عائشة لم يكن ينزل الواحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا في لحافها وهكذا أيضا خديجة رضي الله عنه أول من أسلام من النساء ناصرته وآوته وهكذا أيضا صدقته رضوان الله عليها وكذلك أيضا بقية أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم اختارهم الله أمهات للمؤمنين وزوجات للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وبين أن يخترنا الله ورسوله فاخترنا الله الله ورسوله نعم معاشر الأحبة الصحابة رضوان الله عليهم جاهدوا في الله حق جهاده وناصروا من أجل إعلاء هذا الدين وينصرون الله ورسوله فكانت طعن فيهم والنيل منهم علامة الضلال وعلامة الزندقة في الإسلام فمن أراد أو نال من الصحابة الكرام فهو زندق وإن كان من المصلين وإن كان ممن ينتسب إلى الإسلام فهو عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ولذلك هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم غير الناس الذين فهموا الإسلام فهما صحيحا لأن بعد ذا دخلت البداع والمحدثات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يأتي أقوام يوم القيامة فيزادون عن الحوم فأقول أصحابي أصحابي فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لا يزالون مرتدين على أدبارهم منذ أن مرتدين على أجبارهم فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا انظر إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنها البدع إنها الضلالات إنها البدع والمحدثات التي خرجت عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم فاحذر يا مسلم أن تخرج عن هديهم وعن طريقهم وعن سبيلهم فإنها مشاقة لهم الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا بمعصومين فإنهم بشر لكنهم أيضا هم أفضل الناس أفضل الناس في إيمانهم في دينهم في جهادهم في نصرة دين الله عز وجل في سبقهم فهم السابقون لهذا الدين لكنهم ليسوا بمعصومين ولذا ليسوا بمعصومين عن الذنب فكل ابن آدم خطأ وخير الخطأين لكنهم يوفقون إلى التوبة وكذلك أيضا خطأهم مغفور لهم لأن لهم الحسنات العظيمة ولأن لهم أنزهاد العظيم ولأن الحسنات تذيب السيئات قال الله إن الحسنات يذهبنا السيئات فكم للصحابة رضوان الله عليهم من الحسنات المضاعفة لهم ولذلك ما كان منهم من خطأ فهو عن اجتهاد فهو عن اجتهاد مع مالهم من جهاد عظيم ومن حسنات عظيمة ومن سابقة في الإسلام كبيرة فهم بحر من الحسنات العظيمة وأعمالهم كالجبال ولذلك خطأهم مغفور وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بادر فقال أعملوا ما شئتم قد غفرت لكم قد غفرت لكم لا تسبوا أصحابي فهو نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف فانظر عبد الله انظر إلى مكانتهم وإلى منزلتهم فما كان من خطأ فإنهم قد أرادوا الحق واجتهدوا رضوان الله عليهم في إصابته وحسنة نواياهم ومقاصدهم إنهم صحابة الكرام فيجب يجب على كل مسلم أن يترضى عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عنهم ورضوا عن يجب عليك أن تترضى عنهم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 وتعتقد أنهم خير الناس وخير قرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم تسرض عنهم وأيضا يجب أن تسلم أو أن تس يسلم لسانك من تنقصهم أو الطعن فيهم أو ازدرائهم أو عيبهم فإنه لا يجوز بل إنه من المحرمات العظام فإذا سبهم أو طعن فيهم فهو الكفر البين الظاهر إذا طعن في الصحابة رضوان الله عليهم فهو يكذب ربه عز وجل ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع بإجماع الأمة جميعا ثم بعد ذا إذا أجمعوا إذا أجمعوا فإجمعهم حجة بل إذا انعقد الإجماع الصحيح بشرطه فالإجماع حجة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالك فيجب أن يسلم لسانك من النيل من الصحابة رضوان الله عليهم بل الواجب الدعاء والترب والسماء وذكر محاسنهم والكف عن مساويهم والكف عن شجرة بينهم والكف عما جرى بيننا تامل تامل في في الرافضه السيعه الانجاز شوهوا التاريخ كتب التاريخ والروايات وكذبوا عن على الصحابه وفجروا في الخصومه مع صحابه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقدحوا في الصحابة وجعلوا منهم أعداء وخصوم فيما بينهم يطعن بعضهم في بعض ويقدح بعضهم في بعض كذبوا كفروا الرافضة كفار فهم أكفروا الطوائف على الإطلاق طعنوا في الصحابة الكرام المبجلين فما جرى بينهم رضي الله عنهم كانوا فيه مجتهدين طالبين للحق راغبين فيه والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول إذا اجتهد الحاكم أكمل فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطى فله أجر واحد فإذا هو يدور بين الأجر والأجرين وما أخطأ فيه فهو مغفور الله كم من الحسنات كم من الزهاد العظيم كم من الفضائل كم من السوابق العظيمة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم نالهم كم نالهم من المصاب البالغ تكفيراً لهم ورفعة لدرجاتهم ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أصاب عبد من هم ولا نصب ولا وصب ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه هذا في عموم المؤمنين فكيف بالصحابة الكرام كم أوذوا كم طعنوا كم قتلوا كم نُكِّل بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوسد بردته في ظل الكعبة فيأتي الصحابة ويقولون له ألا ترى ما نحن فيه ألا تدعو لنا ألا تستنصر لما فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفروا له في الأرض حفرة ثم يؤتى بمشار من حديد فيوضع على مفرق رأسي فيشاق شقاين يا عبد الله شقاين لا يزحزحه ذلك عن دينه فوالله لا يتم الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعه إلى حضر لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون فلهم المقامات العظيمة اجتهدوا رضي الله عنه ومع ما قد حصل مع ما قد حصل هل كفر بعضهم بعض أجب أجب لا هل بدع بعضهم بعضا أجب لا هل طعن بعضهم في بعض أجب لا قد كان يحب بعضهم بعضا محبة عظيمة ويتردى بعضهم عن بعض رضوان الله عليهم كانوا مجتهدين والذي جرى بينهم رضوان الله عليهم فيما جرى في جمل وصفهم إنما حصل بسبب الأعداء من الأشرار الذين سعوا بين الصحابة رضوان الله عليهم فرد الله بأسهم بينهم وبقي الصحابة رضوان الله عليهم إخوة متحابين قد ندم كل من وقع في اقتتال مع أخيه وكانوا إخوانا لم يبدع بعضهم بعضا ولم يضلل بعضهم بعضا فضلا على أن يكفر بعضهم بعضا ولم تكن لأحد رغبة في أن يقتل أخاه أو يقاتل أخاه إن القنوات الشيعية التي تبث هذه السموم من أجل أن يطعن في الصحابة الكرام ومن أجل أن يعتقد في دعاة الشيعة وفي السابة وكذلك أيضا في أصحاب العمائم تجد عمامته هذا الشيعي أكبر من هذا المسجد أكبر من هذا المسجد لكنها عمائم على بهائم عمائم على بهائم هل كذل ماذا يقول هؤلاء الشيعة في قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا البقرة عائشة وأنت تجلس أمام قناة الشيعة وتستمع إليهم مخدوع بكبر الإمامة ومخدوق باللحية والجبة يا مسلم احذر على دينك احذر على دينك فإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينك ويقولون في قول الله عز وجل الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر أبو وعمر ويقولون في قول الله عز وجل وإن علي ولي الله يحرفون الآية إنا أطيناك الكوثر فصل لربك وانحار كأنهم يقولون وإن علي ولي الله هكذا يا إخوة أو في آية أخرى نعم. أيوه. ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا نعم هكذا يحرفون الآية قبحهم الله نعم ولا يعترفون بهذا المصحف الذي نتلوه هذا المصحف الذي بين أيدي المسلمين اليوم الشيعة لا يعترفون به عنده مصحف آخر اسمه مصحف فاطمة فانظر إلى هؤلاء وإياك أن تستمع إليهم فلقد كذبوا في التواريخ واشوهوا الصحابة الكرام وقالوا إن جبريل خان الرسالة جبريل عليه السلام الموكل بالواحي هذا الملك الذي كان ينزل بالواحي على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين يقولون خائن نعوذ بالله نعوذ بالله ويقولون في عائشة أم المؤمنين عليهم من الله ما يستحقون اللهم طهر الأرض منهم اللهم طهر الأرض منهم واجعل الدائرة عليهم يتهمون أم المؤمنين بالزنا والله برأها من فوق سبع سماوات إن الذين جاءوا بئسكي اصبته منكم لا تحسبوه شرا لكم, بل هو, لكم بل, هو بل هو خير لكم لكل من منهم مكتسب من الاثم فانظر الى بشاعه مقاله هؤلاء واليوم تجد بعض المسلمين يتابع قنوات الشيعة ويستمع إليها ويقع في قلبه حول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدحون في معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه الذي هو كاتب الواحي كما يكتب الواحي وهو خال المؤمنين أخو من؟ أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فيطعنون فيه ويقعون فيه وقالوا طائفة منهم ظهرت في زمن علي بن أبي طالب قالوا أنت إله أنت إله فماذا عمل علي؟ رضي الله عنه حفر لهم الأخاذين في الأرض وألقاهم فيها وأشعل فيها النيران فلما رأوا النيران قالوا لقد تق... تيقننا أنك إله إذ لا يعذب بالنار إلا إله <تصفيق> انظر انظر أمة حمقى فالشيعة حمقى فيا مسلم إياك إذا رأيت أحدا يتنقص صحابة رسول الله أو أن يدخل فيما شجر بينهم يعيبهم يتنقصهم يذمهم فاعلم أنه مبتدع زائر وأعلم أنهم إذا طعن فيهم فهو كافر زندق ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يعظمون أمر الصحابة رضوان الله عليهم ويجعلون الطعن فيهم بوابة الزندقة والكفر وكما سمعت قد عد لهم ربنا عز وجل والصحابة كلهم عدول من أهل الجنة خطأهم مغفور ولهم الحسنات العظيمة في نشر الإسلام وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أحادهم وعلى عمومهم رضي الله عنهم ولذلك يجب أن يعلم أن الذين نالوا الصحابة رضوان الله عليهم هم طائفتان الخوارج والشيعة الرافضة الرافضة الخوارد لما حصل التحكيم في زمن علي طعنوا في التحكيم وطعنوا في الصحابة رضوان الله عليهم وسبوا الصحابة وقاتلوا الصحابة وحكموا بكفر من وقع في كبيرته من الكبائر الخوارج كفروا أصحاب الكبائر فالسارق عندهم كافر والزاني عندهم كافر وعاق الوالدين كافر وآكل الربا كافر وحكموا على ولاة أمر المسلمين بالكفر وخرجوا عليهم بالسيف فقاتلوا عليا رضي الله عنه بالنهروان والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوزوا حناجيرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال النبي صلى الله عليه وسلم خير قتيل من قتلوه خير قتيل تحت أديم السماء قتلوه طوبى لمن قتلهم أو قتلوه فالصحابة قاتلوا الخوارج حتى قتلوهم في النهروان وقبل هذا أرسل علي بن أبي طالب إليهم لمناظراتهم ولردهم عن ضلالهم من أرسل عبد الله ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن قرأ له النبي, قرأ النبي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين فناظره فرجع أكثر من ثلاثة آلاف الطائفة الأخرى الذين طعنوا في الصحابة هم الرافضة فاحذر أن تقرأ كل كتاب فإنهم يدسون السمة أكمل في العسل فيبتدئ معك في السماء على أهل بيت النبي يثنون على علي ابن أبي طالب فتقول أنت ما شاء الله ويثنون على العباس ويثنون على الحسن ويثنون على الحسين ويثنون على فاطمة فأنت تقول ما شاء الله فتفرح وتلقي السمع إليهم ثم يتدرجون فإذا وصلوا إلى علي طعنوا في معاوية وسبوه سبا شديدا وأحيانا يجعلون في بلاد اليمن في شيعة عند شيعة اليمن يضعون حيوانا هكذا في الجبل ويوجهون السلاحة إليه على أنه معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين وكاتب الواحي انظر إليهم ويدعون اللهم من عن صنمين يعنون من أبا بكر وعمر فيدخلون إلى قلبك بغض الصحابة الكرام والقلوب ضعيفة والشبه خطافة فما تدري حتى يدخل في قلبك الشر البغضاء ويتغير قلبك ولذلك قد تسمع بعض الناس من الجهلة الفارغين الذين لم يتعلموا الإسلام الصافي النقي ولم يعلموا, يعلموا السنة الصافية النقية ولم يتعرفوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاش عمره جاهلا حتى جلس إلى قناة فضائية ما اسم قنواتهم يا إخوة؟ قناة إيش؟ ايش اسمها؟ النهار عندهم قناه النهار هي قناه السواد المظلم قناه الليل البهيم تفتح القناه وهو جاهل قضى عمره ضائعا بعيدا ما تدري الا وصار شيعيا ويأتي ويوم عشورى ماذا تفعل معه صوت ماذا تفعل يا رجل يجلد ظهره بالصوت ويضرب خده حتى يخرج الدم وظهره دمى أيضا ما لك يا فلان هذا اليوم الذي قتل فيه حسين فنحن نحزن على مقتل الحسين وهو يوم عاشورا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في عاشورا بعبادة ما هي قم يا بني أنت قم قم ما في إلا أنت الإشارة إليك يوم عاشورا عندنا فيه عبادة رغب النبي صلى الله عليه وسلم بآدائها فإن أجبت فلك درهم أو قلم اختر إما درهمًا وإما قلمًا أذهب يوم عاشوراء عندنا فيه عبادة خائف يا بني أنت خائف اجلس نعم قم ما هذه البطاقة التي علقتها من اللجنة المنظمة تمام الأمور على ما يرام ما هي العبادة في يوم عاشورة ما نفعل شيء نحن المسلمين في يوم عاشورة ما رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء او قد شغلتك المهمة اجلس سانظر غيرك نعم اريد ولدا صغيرا قم الصلاة اخوكم يقول ان العبادة التي امرنا بها في يوم عشوراء هي الصلاة في غير يوم عشورة فإننا لم نؤمر بالصلاة ما أحسن هذا الجواب يا بني إجابتك هذه كارثة اللزنة المنظمة مهزوزة نعم قل أنت من اللزنة المنظمة حياك الله الأمور على ما يرام تفضل الصوم صحيح رغم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء بصوم يوم عاشوراء وقال إنني أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع تفضل ماذا يفعل الشيعة في يوم عاشوراء ماذا يفعلون الجلد والصياح الندم الدماء العويل البكاء اختلاط الرجال بالنساء عندهم جواز المتعة ما لكم أيها الدراويش اليوم الذي قتل فيه الحسين طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بل قبل هذا الله عز وجل أمر بالصبر وقال ونهى عن خصال أو أعمال الجاهلية ليس منا من لطم الخدود وشقة الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية وقال لتلك المرأة اتق الله وهوى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن ليراجعون فانضوا إلى أفعال هؤلاء ويسبون أبا بكر وعمر الذين هم خير الصحابة رضوان الله عليهم هذه عاشرة عندهم وياتي المسلم الذي عاش بين اهل السنه ويتابع قناه النار فيصبح حاله سواد مظلم كل ذا بسبب الجهل بني اسلام والجهل بمكانه الصحابه رضوان الله عليهم من الذين قال الإسلام إلينا من؟, من من الذين قال السنة إلينا من من الذين بسببهم بلغت الفتوحات المشرق والمغرب من الصحابة رضوان الله عليهم فهؤلاء الطعنون يريدون أن يطعنوا في الشهود الذين يشهدون بهذا الدين يشهدون بهذا الدين فالصحابة الطعن فيهم طعن في الإسلام طعن في الإسلام فأرادوا أن يطعنوا في شهودنا فلذلك أيها المسلم إياك أن يصل أحد إلى سياج الصحابة طعنا غمزا خوضا فيما شجر بل يجب حسن الظن بهم وسلامة القلب واللسان والدعاء لهم والمعرفات بمكانتهم وجهادهم وفضائلهم أما أن تسلم نفسك فاحذر يا المسلم أن يصل هؤلاء الأنجاس وهم الشيعة الرافضة إلى قلبك المليء بمحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم احذر أن يصلوا إلى قلب أبنائك احذر أن يصلوا إلى قلب زوجتك هؤلاء الطعانون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليك أن تقبل على العلم لأنك كلما تعلمت العلم الصحيح كشف أمامك هؤلاء فعرفت حقيقة دعوتهم أنها قائمة على الإضلال وعلى الزيغ وعلى الزندقة دعوة يهودية مجرمة بثها السبائيون عبد الله ابن سبا ابن أبي السوداء الذي بث الشر وسعى في الطعن في الصحابة وفي قتال الصحابة وهكذا أيضا يفعلون لا تحسبن أن الشيعة الحمقى عندهم علم بل عندهم الكذب ولذلك اتفق العلماء على أن أكذب الطوائف هم الرافضة هم الرافضة وعندهم التقية ما معنى التقية التقية دين يعيش معك ويسكن بجوارك ربما عشرين سنة ولا تعرف أنه شيعي لا تعرف أنه شيعي يتكتمون عقيدتهم يتكتمون عقيدتهم فاحذر من هؤلاء وعلى ولاة أمر المسلمين أن يتبصر الدعوات السرية التي تقوم بها مواقع التواصل الشيعية من أجل دعوة الشباب في بلاد الإسلام إلى التشيع طريقهم الذي يسلكونه هو جهل الشباب بدينهم ويستخدمون المال أيضا من أجل دفع الشباب إلى الاقتناع بفكرتهم فاحذر يا مسلم أن تضيع دينك واحذر أن يقع في قلبك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا ولو كان يسيرا بل الواجب الترضي والمحبة العظيمة وحسن الظن بهم والدعاء والاستغفار وذكر محاسنهم حتى ينشأ الصغار على حبهم الأبناء على حبهم على حبهم صحابة رسول الله جسر وسند وحاجز مانع لا يمكن أبدا أن يخترقه هؤلاء فعليكم معاشر الأحبة أن تتبصلوا السنة وسنة الخلفاء الراشدين وأن تحذروا وأن تحذروا من الدعوات الشيعية الرافضية وأن تتبصروا بمن كان غريبا ممن يفيد من تلكم البلدان التي يكثر فيها التشيع عليك أن تحذر حتى يتبين لك أنه صاحب سنة مبجل معظم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالشام يكثر فيها الشيعة العراق يكثر فيها التشيع اليمن يكثر فيها التشيع فعليك أن تحذر ممن يفيد على بلادنا من تلك البلدان حتى يتبين لك أنه صاحب سنة معتقد صحيح ومنهج قويم أما أن يحتال هؤلاء فما تدري إلا وقد غرر بآخرين ودعا بدعوة سرية إلى التشييع وقد يتزوج فتاة مسلمة سنية جاهلة فما تدري إلا وقد صارت شيعية فيا مسلم ويا مسلمة حافظوا على دينكم وحافظوا على معتقدكم السن السلفي الصحيح وأنزلوا الصحابة الكرام المنزلة العظيمة فمن راماهم بسوء فهو زائغ أضل من حمار أهله علينا معاشر أحبة أن نقرأ في سيرتهم وأن في جهادهم وأن نعرف مآثرهم من أجل أن يزداد الحب لهم ويزداد الترضي عنهم من أجل أن ننشر الخير فينشأ الصغير على حبهم والكبير يهرم على حبهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إنهم الصحابة أيها الأحبة فإياك أن تجد من يحاول أن يصل إليهم فتستمع إليه قد يزيغ قلبك قد يضل قلبك عليك أن تحافظ على الأبناء وأن تعرفهم أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يذكرون إلا بالجميع وأن تذكر محاسنهم وجهادهم وأن من نالهم أو حاول أن ينال منهم فهو مبتدع زائر على أبواب الزندقة عياذا بالله من طعن فيهم وسبهم كلهم كافر لا يستراب في كفره أبدا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نزداد محبة للصحابة الكرام وإجلالا لهم وكذلك أيضا تعظيما لمكانتهم اللهم من نال منهم اللهم من نال منهم فخذوا أخذ عزيز مقتدر اللهم عليك بالرافضات الأنجاس اللهم عليك بالشيعة الحمقى اللهم مكن للسنة وأهلها اللهم مكن للسنة وأهلها اللهم إنا نشهدك على محبة الصحابة الكرام والترضي عليهم وأنهم خير الناس وأنهم أحب الناس رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم وعلينا معاشر الأحبة أن نزداد علما بالسنة الغرى كي نتعرف الحق والهدى فإن السنة نجاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عبدوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات أمور فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجزاكم الله خيرا طيب هذا يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعض الأمهات والآباء يشكون من سوء معاملة أبنائهم لهم فما نصيحتكم نصيحتنا أن يتقوا الله عز وجل فإن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله ثم قال عقوق الوالدين ثم كان متكعا فجلس قال ألا وقول الزور ألا وقول الزور فماذا لا يكررها حتى قلنا ليتهوا ساكت, ساكت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أكمل وبالوالدين إحسانا ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغم الله رغم أنف عبد أدرك أحد أبوي أو كلاهما ثم لم يدخلا الجنة ما معنى رغم أنفه أي التصق أنفه بالتراب كناية عن عن الخسارة فيعبد الله هذا أبوك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سأله ذاك الرجل من أحق الناس بحسن صحابته يا رسول الله بماذا أجاب أمك ثم من أمك ثم من أمك ثم من قال أبوك فاتق الله يا عبد الله قال, قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم فلا تجعل قال أيضا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فعليك عبد الله حتى التأفف يعتبر ذنبا عظيما فكيف بمن يسب أباه عياذا بالله أو يسب أمه كيف وكيف أيضا بمن يستعلي عليهم كيف وكيف بمن يحدق النظر إليهما كيف وكيف بمن يرفع صوته فوق صوت أبي كيف وكيف بمن يتنقص أباه كيف عياذا بالله عبد الله عبد الله العقوق يؤتبر كبيرة من كبائر الذنوب وجزاؤه معجل جزاؤه معجل فكما تدينه أكمل تدع إذا بررت بوالديك فأبناؤك سيبرون بك إذا رفعت صوتك اليوم على فغذا ابنك يرفع عليك الصوت إذا رفعت الصوت على أمك غذا سيأتي الولد ويرفع الصوت على أمه وهكذا فكما تدين تدان بعض الأبناء قست قلوبهم أبوه مريض لا يلتفت إليه وإذا قيل له صديقك مريض عاجل بزيارته وتفقده وإعطائه المال وقد يسافر معه للعلاج موجود؟ موجود والأب مريض ربما أشهر مريض نعوذ بالله نعوذ بالله إنك لو فعلت ما فعلت إحسانا لأبويك ما قدمت شيئا أبدا هل تعلم أنهما السبب في وجودك هل تعلم أنه لولا أن الله هيأ الأب والأم كيف كنت ستطعام كيف من الذي كان يجلب الطعام من أجب وأنت صغير رضيع من من التي أرضعتك من صدرها من من التي تجوع هي ولا تجوع أنت من وتسهر هي ولا تسهر أنت من ومن الذي البسك وكنت عارية من ومن الذي علمك وكنت جاهلا بعد فضل الله ومنته من من الذي أطعمك عبد الله حتى صرت شابا فتيا بعضلاتك وقوتك وبلغت مع أبيك الساعي وهو ينتظر ينتظر متى تبره وتحسن إليه فإذا بك عاق يا ذنب الله فيا أيها الأبناء ويا أيها البنات اتقوا الله عز وجل ومن هذه اللحظة أصلح مع أبويك واعتذر إليهما وتحبد إليهما وأصلح الآمر قبل أن يدهمك الموت ولا تنسى أن من أعظم أسباب التوفيق لك دعاء والدك فإن دعاء الوالد لا يرد كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا بر الآباء والأمهات طيب هذه السيارة ميشي بيشي إن شاء الله خير قنشية اللون خمسة خمسة ليبيا مقفى الباب المنزل ضروري الآن الذي عند وادي السيارة متشبيشي خمسة خمسة قنشية اللون يخرج الباب مقلق على باب المنزل وهذا لا يجوز يا أخانا هذا من عظيم الأذى لا حول ولا قوة إلا بالله فنحن نعتذر بالنيابة عن أخينا لصاحب المنزل نعم حياكم الله طيب وينه المترجم هؤلاء إخوانكم يرغبون في إعلان إسلامهم وهذه نعمة عظيمة هذا أول يوم في حياتهم أول يوم في حياتهم وأعظم فرح أليس هو أعظم فرح يا إخوة هذا أعظم فرح نعم أين المترجم أنت المترجم خائف أنت ما عندك انجليزية قوية أو عندك نصف كم يعني طيب هم اختاروا لانفسهم اسماء اين عبد الرحمن اين عبد الرحمن هذا عبد الرحمن حياك الله يا عبد الرحمن مرحبا, مرحبا وثاني يا محمد اين انت اياك الله محمد وثالث مسلم من قبل صديق لهما طيب. طيب مسلم من قبل ما عنده اسم موسى اياكم الله نعم يا عبد الرحمن اين هو يا عبد الرحمن قل اشهد ان لا اله الا الله شوية شوية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وأشهدوا أن الجنة حق, حق وأن النار حق هياك الله هياك الله يا أخي خلينا نسلم عليه طيب الثاني محمد ولا لا عمر يا محمد قل اشهد اشهد ان لا اله الا الله الله واشهد ان محمداً رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله واشهد ان الجنه حق وان النار حق حياك الله مرحبا طيب يا إخواننا هذه نعمة عظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياهم على الإسلام وأن يختم لنا ولهم بالإسلام والسنة هذه مكافآت طيب تعال تعال يا أخي تعال خضبنا فضل فبل. يا اخي تعال صباح خمس صلوات خمس صلوات صلاة الصبح ركعتين صلاة الظهر أربع ركعات صلاة العصر أربع ركعات صلاة المغرب ثلاث ركعات صلاة العشاء أربع ركعات قل له إذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل والكفر تركوا الصلاة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بمعنى إذا قال أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله لابد أن يعمل بمقتضى هذه الكلمة الصلاة ركن الإسلام يعني ذا ما صلى خمس صلوات خمس يو انديرستاند طيب المترجم ما سمعنا صوته طيب حياكم الله تفضلوا عندهم سؤال يريدون مصاحب ان شاء الله نوفروا ابشر ان شاء ثم بعد ذلك يا اخوه هؤلاء اخوانكم فالاحسان اليهم وايانتهم امر حسن فيؤلفون ويرغب في ثباتهم فهم من المؤلفه قلوبهم ويتفقدون في حوائجهم وما يحتاجون إليه لكن شريطة شريطة أن يتحقق من من صدقهم يتحقق من صدقهم الله يقول ولا تقول لمن ألقى إليكم سلاما لست مؤمنا الآن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قلنا نحن أنه دخل في الإسلام لكن لا بد من ملاحظات ما بعد ذلك فإذا صح عندنا حرصهم على الصلاة ومحبة الإسلام وهم يشكرون قد طلبوا المصحف باللغة الإنجليزية من أجل أن يزدادوا علما بالإسلام فإنهم يعانون على الخير فإنه قد يكون البعض البعض أقول البعض وليس هذا من باب التشكيك في من أسلم لا لكن قد يكون بعضهم محتالا فلقد أخبرت عن أخ أو عن شخص أعلن إسلامه في مساجد عدة في مساجد عدة يعني اليوم يعلن هنا فيتعاطف معه المسلمون فيعطوناه بعض المال فما تدري لو في مسجد آخر أخوكم يريد أن يعلن إسلام فيتعاطفون ويعطونا ثم مسجد ثالث وأخوكم يريد أن يعلن إسلام هذا متلاعب كذاب محتال فعلى كل حال إذا شعر إخواننا بصدق هؤلاء ورغبتهم في الخير فإنهم يعينونهم فهم إخوانهم في الدين فهم إخوانهم في الدين طيب انتهى الوقت يا إخوة جزاكم الله خير على حسن إنصاتكم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا